أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة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 بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلوت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتَ كَمِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَلْنِي آيَمَ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سويا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 116. ومن لدنا وزكاة وكان تقيا 117. وبرى بوالديه ولم يكن جبارا عصيا 118. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وَرُفِئَ فِي كِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي 17. لأهب لك ظلاما زكيا 18. قالت إن اسْمِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ فَقِيرًا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَإِنَّ نَجْعَلُهُمْ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً منا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناذاها منه 114. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا 115. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا 116. واشربي وقري عيلا 117. فإما ترين مِنَ الْبَشَرِ أَخَذَ فَقُولِنِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَقُولِنِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قومها تحمله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 111. مَن من كان في المهد صبيا 112. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا 113. 117. ووصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا 118. وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا 119. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا 119. عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترود 110. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا وَإِن اللهَّ رَبّ رَبُّكُم فَأَبُدُ هَا شِراطُم مُسْتَقِي فَخْتَلَ فَ الأأَخْزَابُ مِن بَيْنِهِم فَوعِلُ للَِّذينَ كَفَرامِم مَشهَدِيَهُ مِن مشهدي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 119. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا 110. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أن فَتَوَنَّ أَلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمَ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَنَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حفيا.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 وكان صادق الواد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وانكر في الكتاب إدريس انَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُنَائِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ من 119. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا 110. إذا تتنى عليهم آيات الرحمن خروس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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أيذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان 119. وإنسان أنا خلقناه من قبل ولم فَرَبِّكَ شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم كل شيعة انهم اشد على الرحمن عتيا ثم لا نحن اعلم فَمَنَّ مِمَّا قَضَيَّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ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 حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَافُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوا هُدَىٰهُمْ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَمْ أُولَدْ أَطَلَّ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عهدا. كلا. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فرضا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّ 114. ورسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا 115. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا 116. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا 117. ونسوق المجرمين إلى جهنم لا يملكون الشفاة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا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 السمواتِ وَالأَرض إِلَّا آكِرُ رَرحْمَانِ عابدَا لََد أَحصَهُم وَعددَّهُم َّ وَكُلّهُم آتيه يَوْمَ القِيَامَةِ فرَدَا إِن الذيذنَ آمَنُ وَامِرُ الصَّالِحكِ سََجَعلُ لَهُ الرَّحمَُ الدَّك